بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلام على عبد الله محمد وعلى آله وصحبه أجمع لازلنا من نوصل حول تعليق... تعليقات الشيخ ابن تيمية رحمه الله عارف على رسالة في الأصول وصلنا إلى العام عام يوتي فخم يوتي نعم الحمد <سؤال> لله وخناها ورحمة الله الثمن تبقى كتابة شرطة السورة السورة جديد الشيخ محمد الثاني محمد الشيخ محمد عبد الرحمن الشيخ محمد الله أول الله العام العام المتن الشامي وصدره البطن المتطبط بهبيه أخلافه مثل كن من يتدرى أبي فخرجت قولنا أن يتركض بجميع أفراده ما لا يتناول جداً ورحداً كالعالم والنسلاطي في الإسلام كفوط كقوله تعالى فتحفير ورقب لانها لا يتتناول جميع أفراد على وجه الغول وإنها تتناول ورحداً غير معين وخرجت قولنا للعقص ما يتناول جميع أفراده مع القصر كأثمان العدد هذه تكون في الخاص على ما <تصفيق> سيئ <تصفيق> نعم قوله العالم مفاهدا من عمى بعضهم إلى الشمال ويومد المسوط من عوارض الأداء كلقاء رضع عام والأعملية والأفضيلة من عوارض المعنى والعوارض بمعنى رسالة طيب برضو لكن انا مش عارفه نعم طيب يعني كمان في زمان يعني عام ومضاف يعني من صفات الالفاظ ادخلها هذا ربع عام يعني هذا صفة انه عام يعني يدل مثلا على ممع عقار مستغرق لافراد ما يقع تحته نعم أو خاص مثلا نقول لنا هذا اللفظ خاص يدلل على ما المحذر معين المعروف محدود فإذا من عام هو عوارض من عوارضي الأبصاد أو الإطلاق والتقييد أو النصوى الضهور كل هذا من عوارض أبصاد نعم إذا كنت شدك الجلال الثاني العلمي عام هو خاصة أو وضع للنصوى ولو سمعت عنا اخص فهذا وصف المعنى فيقال هذا المعنى اعم وهذا المعنى اقص معنى هذا الغض اعم ومعنى هذا الغض اقص أما الامر نفسه فيقال فيه العام والفاق ولهذا نقول العبود والنصوص من عوارض في لبلاد الاعميه والاقصيه فهي عوارض نعم. <تصفيق> وقوله على أن العقل لغة الجابلة ويمكن ان يقال ان الإعجابة من هذا الثلاثة لانها تعمر فقال له هو مصد المتغذر لشميع أفراده بلا العقل فقال له أن لا يدل على شيء فيكون حكي. لكن بالغض نعرف المركب من الحروف لكن لو صو فهذا لا يوصى بنعام ولا خاص ولا هذا الصوت لا يوصى بكذا لكن الله لا يتكلم به إما عام وإما خاص نعم وقوله وقالت الله لها المستخدم لجميع أفراظه ما, وطوله وطولة ما في العلم. لا يتباو إلا وعدا للعالم إذا كان جنبه لا يصله على شيء وعده فإذنه لا يوصف بالعملية اذن العلم لمحمد وبكر وقارب وعليه وبخاري وما اشمل ذلك فهذا لا نظره الا معاهم لانه لا يتناول الا واحدا وان كان لهذا بلاد الواحد على تاثير عمومه فمثلا اذا قلت علي يشمل كل علي ذلك وذاته كل لك ذلك ان لم يكن له افراد لم يكن عاما نعم فعلي معوظ من اسم رجل واحد هذا ليس ما ايه عاما شائعا في جنس ولو كان علي نفسه اجزاء من انتبه ان علي عام انه يتناول اجزاء انه كده لا نعم لأنه لا تناول رقباً فلو كان عندي عشر لقاباً رح نزل إيلي فلتعثل الرقابة كلنا هذا معنى العموم لأنه لو عشق رقب بتيعثل أي رقب فلتعثل الرقابة كلنا ليأخذ لا فلتعثل الرقب أنه إذا لا يكون ذلك عن العموم فالزجرة بالزياق الإثناء يقولون إنما لا تدل عن العموم إلا إذا كانت في ازياق فإنما تكون العموم كما ان شاء الله تعالى الكتاب فالزجرة إذا كانت في ازياق الانتناني فإنما العموم لأننا لو جاماها محطورةً لا تدل عن العموم لم يكن منزنان كاملاً فإذا جاءت نموة من الثلاث الانسناني على لكن أما في سياق الإثبات ممكن أن هذه مطلقة ففي نقول مطلقة وليست عامنا وطولوا وطولوا في قول الأسلاحات مالتناولوا شميع أطرافهم على الأرض لأسماع العدل منه ونحولهم قرر فيه ما يجمل جميع الأفراضي مع الرحلة لأفراض العدد سميعا تجمل كل أفراضينا فهي تجمل من واحد الإنكدامية لا يجب لحفظ فلو كنت أطعم مليون هذا ليس بعام لأنه محبول بالمليون فالحزار كبير المليون حتى, أو حتى المليون. لو كان ذلك عن الجمع يعني جمع كبير زي مليون أو مليار فلان نسمي, نسمي هذا عامل ده نسمي هذا عامل لا انا كده متفق والان هذا عامل انه راح راح يبقى المعنى المعنى هنا فرق اما هو مثلا اطعم مليونا وخد هذا ليس معني انما لما اقول مثلا اي اطعم ثلاثه او الثلاثه ولا يوجد الا ثلاثه يبقى هذا إيه يبقى هذا عام لنجمع على عموم في هذا الذي اريد يبقى المعنى بفرق ممكن اقول مليون ومع ذلك انا يسميه عاما ممكن اقول ثلاثه واسميه عاما لانه بلا حصر انا عايز ثلاثه بس فهو اطم اطم ثلاثه يبقى هذا ايه عام انا ما حضرتش اثنين من ثلاثه أو واحد من ثلاثه يبقى اصبح شائعا الذي اريد ما ومستوعبا له لو كانوا قولوا من الملادين لوجب إسراغهم يحذف وصدر تأمروا إسراغهم وقالوا هذف إن الأبرار لديه نحين مثاله إن الأبرار لديه نحين كل الأبرار نوضح المثال الذي مضى هذا يمكن يكون يعني إذا قلنا في قول محصورين بعجل مثلا ثلاثة أربعة عشر وعشر وعشر فقلنا مثلا أكرم القوم وهؤلاء القوم ثلاثة هؤلاء القوم ثلاثة فقلنا أكرم القوم يبقى هذا اللفظ عام ولا خاص عام لأن القوم ثلاثة لكن لو قلنا أكرم مليونا خاص لأنه يدل على على البحث محصول مليون هذا عدد مخصوص يبقى ما ننظرش للعدد بقى ثلاثه ولا مليون اذا ذكرنا عددا ايا كان فهو خاص لما اذا ذكرنا مشاعا قلنا اكرم مقاوم وكان ثلاثه او اربعه أو عشره لا ينتقل بقى إليه الى العدد النهائي فلما نقول اكرم القوم هذا عام اكرم مليونا ليس بعام اكرم ثلاثه ليس بعام اكرم أربعة كم عام، دعام اكرم القوم وهم اربعه فهذا عام من. او ثلاثه فهذا عام بذل ان من اكبر اوراق نعم سؤال هل يبقى يبقى الآن حد هذا أه أه العام في التعريف إذا ما حد العام في التعريف إذا ما, ما, ما دل عليه اللفظ المستغرق لجميع أقراضي بلا, بلا حصر اللفظ المستغرق لجميع أقراضي بلا حصر معين معنا حول الله إن الأبرار لكي نعيم. إن الأبرار كان بأدول فلنومش عادة يدخل تحته كل من وصف بهذا الوصف إن الأبرار جميع الأبرار بلا تثناء معنا قرارة هل كل يوم في والسنة يدخل مبصر؟ الزوائد صادر على المنطقة نحن كل يوم يمكن أن يشبر من يدخل مبصر ولكن ليس كل عموم مظططاً فهناك عمومات الممات ذلك يكون المؤمن مظططاً لو هرمت الممات فذلك يكون المؤمن مظططاً لو هرمت الممات فذلك يكون المؤمن مظططاً ذلك يكون فمنذ ذلك لا يمكن أن يقضى لأنه لا يمكن أن يقول إلا الله بكل شيء عجيب إلا في هذا وكذا وأنه طالع على كل شيء صديق إلا في هذا وكذا فمن هذا القرون لا يمكن تخطيصه مش درجع للصيغة نفاذة درجع ليه المعنى الذي نعرفه فإلمه الله سبحانه وتعالى شامل وقدرة الله سبحانه وتعالى شامل. ليس ان الصيغه ديت ان الله على مثلاً صيغة كل شيء لا ترى التخصيص لا لكن لما تعلقت بالرب سبحانه وتعالى فنقول لا تقبل التخصيص إنما كل شيء ممكن يدخلها التخصيص كقول الله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بامر ربه تدمر كل شيء وهنا والله بكل شيء اه بس في الله بكل شيء هذا لا تدخل تخصيص لأن علم الله لم يثبت المخصص وقدره الله لم يثبت أنه مخصص لكن تدمر كل شيء ثبت أمامه مخصوصا به بما يمكن للريح أن تذهب به بدليل أن الله قال فأصبح لا يرى إلا مساكنه إذا ما دمرتش الجذر ولا المفاكن وكقول الله سبحانه وتعالى وأوتيت من كل شيء من كل شيء يعني يتهاه المنوف ولا ولا ما أتى مثل ملك سليمان ما هو ما هو شيء يبقى والله بكل شيء عليم والله على كل شيء قدير ليس معنى لما تخرج تخصيص إن السرعة ما تسمى تخرج تخصيص لا السرعة تدخل تخصيص لكن لما وقعت في حق الله سبحانه وتعالى فلا يدخلها التخصيص فيها نعم قلنا إنما على الناس أن يؤمنوا بالله ولا يمكن أيضا معناه يدفع تفريطه أيضا فإذا هناك عموماته وذلك لا تفريط فيها لفاته تعالى فرمت عليكم أمهاتكم فهذا أيضا فيه تفريطه فيجبتنا من هذا شيء لأن الشرع الشرع لم يشهد به لم يشهد فرمت عليكم أمهاتكم هذا العموم لم يخصصه شفيش أمه تكون حلال. لا من الرضاع ولا من ايه ولا من, من, من, ودمان نعم. من الناس نعم هو تعالى حرمت عليكم الميتة هذا شيء مقطوع اوتت منها ليس دماً ولا ماء لا تكون صر ولا عين ولا دم معوي نعم الحرامه الان انت انا انا حرمت عليكم اماتكم حرمت عليكم الميت حرمت عليكم اماتكم ملهاش ايه طخسير لأنه ما وردش في الشرع مش لان الصيغة ما تقبلش التخصيص تقبل التخصيص لكن يارد في الشرع ذلك حرمت عليك بول الميتة هذه لها إيه تخصيص لأنه ورد فمن اضطر غير باغ ولا عاجل عند الخوف من الهلاك نعم وشانكدا ده مع القول الشيخ مع الشيخ قول الشيخ كل عموم يمكن أن يدخل التخصيص ولكن ليس كل عموم مخصصة مش كل عموم مخصص لا لكن يمكن أن يدخلها التقصير معنى يمكن إذا قبل لكن ممكن ما يقبلش ممكن ما يقبلش ما يقبلش بإيه؟ بالدليل يعني لو عندنا مثلا الإسلام شرع الزواج مثلا بالأميات في حالات معينة يبقى نقول يمكن دخل الآن لكن لما لم يرد في الشرع هذا نقول لا اللفظ نفسه يمكن أن تقصير لكن المعنى لم يرد في تخصيص لا. نعم البروض الآن لا يتعامل كذا يقولك إنه يمكن تخصيصه وهل نقول يمكن تخصيصه لا بل نقول يمكن تخصيصه إلا ليه والله بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير إنه بكل شيء مبين واذا هم فهذا لا يمكن فيها التخصيص لأنه لو ان كانت في هذه القسمات الكابلة لجال ان ارتفى الظواب لبعى القرص والظواب عز وجل منذهم من عزاما سؤال ولو عفر العفر فقال ما من عادل في القرآن لما قصت كل هذا بل نقول هناك عمومات مثل <مسكت> فالتمت عليكم إن أنا دفن ولا وكنادكم واخواتكم وهناك حكومات فوسطه مثل <مسكت> فالتمت عليكم الليله والدم سؤال الحقوق له هل يستر هل يحبون ثالث بحيث جميع اصحابه ام لا نعم له صله احبها ثابت بحيث تجمل جميع اقواتنا و على هذا ان النبي صلى الله عليه و سلم لما ذكر به الخيل قال والحمد يا رسول الله قال الحمد لن ينزل علينا الا من هذه النائع جميعا ثابتا قال والحمد لن يستعمل فيها الا هذه الايه الجامعه الفائته فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره لانه يقول ان علمت فيها خيرا في فلك الثواب وان علمت فيها شرا فعليك الهدر والعقاب لا في إثناء من هذا أن رسول صلى الله عليه وسلم احتضر عموم واتبع تفضيله. نعم لأنه لم يارب في الحمر نصه نص, نص خاص طب الحمر الحمر وصلنا في أجل لا طب الخيل ماشي واضح ما طبوا الحمر يبقى نفس المسألة والله إذا قلت أنت واحد مثلا ليش في الدعوة إلى الله واحد كذا وكذا يبقى على حسب ما فيها من خير ولا شر لعمون قول الله فمن يعمل مثقالة قال ذره يا ربي اعمل خير ذره شر يبقى اذا النبي فهم استدل بالعموم نعم صيغه العموم هنا فمن يعمل مثقالة قال ذره دال على نعم ومرجحه انه تدل العموم الايه على حكم العموم وربما ممكن يعمل لي سمو وغنم كثيره ان العاده هذا مستهون ورغم ان هناك شيء على جمهور الاراضي الاسلاميه يعني انها ملكه على جميع الاحوال هذا